وقالوا صونوه ذن أو نطارة تهتدوا قل بل من لة إبراهيم حنيف وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد إهدؤوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فتَكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَتَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ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 والأسباب كانوا هودا أو نصارى قل آل ثم أعلم أن الله ومن أظلم مما كتب مشاهدة عنده من الله ومن الله غافل عن تعملون تلك أمم قد خنت